وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا